Book 2 1 in, in 20 21. 21 Small talk to hear <laughs> محادثة قصيرة رقم 2 محادثة قصيرة رقم 2 Waar kom jai vandaan? Min eene and? Min eene and? Uit Basel? Anna min Basel. Anna min Basel. Basel is in Switserland. Basel vieswiesra. Basel vieswiesra. Mag ek jou voorstel aan meneer Miller? Ismachou li en u kaddeema lekum? السيد ميلر اسمحولي أن أقدم لكم السيد ميلر هاي اسب بيت لاندر هو أجنبي هو أجنبي هاي براد فرسكية طالة هو يتكلم عدة لغات <هي اس بيت لاندر> هو يتكلم عدة لغات Is dit هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Nee, ek was laas jaar قد كنت هنا في العام الماضي. لا. قد كنت هنا في العام الماضي. Maar net ولكن لمده اسبوع واحد فقط ولكن لمده اسبوع واحد فقط hoe vind jij dit بوجودك عندنا اتستمتع <تصفيق> جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء ان اكوه فان وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا وتعجبني المناظر الطبيعيه ايضا واتس ما هو عملك ما هو عملك اكس فيرتالر انا مترجم انا مترجم ik vertaal انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب is هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك nee my man لا Zowjati, zowjie, huna aydan. La, zowjati, zowjie, huna aydan. En daar die is my tweekinders. Wa huna ka tiflai al-athnaan. Wa huna ka atfali al-athnaan.